إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه سبحانه وبحمده ابتل النفوس بالسراء والضراء فزكاها واحتفاها ورقاها واصطفاها لك الحمد حمدا يملأ الأرض والسماء كثيرا غزيرا ما يعد ويحسبه لك الحمد يا غفار ما هل صيب بزاخر وبل فيضه ليس ينضب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندرأ بها الفتن اعتقادا وشفاها وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير من تصبر في النوائب فانتصر بفضل الله وتلافاها ومحى معالم الظُّلم والطغيان فعفَّاها اللهم فياربِّ صلِّ وبارك عليه وعلى آله الطاهرين الميامين أزكى البرية قلوبًا وأصفاها وصحبه الكرام البررة خير من اعتصم بالشريعة الغرَّاء وتقفَّاها والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين يرجو من البارِ رحماتِه وموفَّاهَا وسلَّم تسليمًا كثيرا عديدًا مُبارَكًا مزيدًا أما بعد فيا عباد الله خيرُ ما يُوصَى به في أولِ الأمر وبادئِه وختامِه وعائِدِه تقوى الله عز وجل في كل الآناء في الكُرب واللأواء والمحن والبأساء فتقوه سبحانه تكشف كربا وقلقا وتبدد فزعا وفرقا ويأسا وأرقا وكم تحقق نصرا وألقا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وتمسكوا بجناب تقوى ربكم كي تسلموا من سخطه وعقابه وتجنبوا سبق الخطى فلكم هوى عبد الهوى من حصنه وعقابه أمة الإسلام في حوالك الكروب ومعامع الخطوب ومذلهمات الدروب وتحت مناس مناسم اللغوب التي تعتور المسلم إبان الشدائد والضوائق والأرزاء والعوائق تشرئب النفوس إلى إشراقات الطمأنينة وبشائر الانبلاج والسكينة وتتطلع الأرواح إلى أرج الرحمات المسريات وعبق النفحات المسليات ويزداد الأمر إلحاحا وتأكيدا في هذه الآونة العصيبة والحقبة التاريخية اللهيبة التي أحدقت بأمتنا اللهيفة من أطرافها وتناوشتها المحن من سواها وأكنافها والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أيها المؤمنون من استلهم حقائق الغير السوالف واستنطق دقائق الفوادح الخوالف وراد بصيرته في رياض الوحيين الشريفين أيقن دون أدنى مين أن المسلم غرض لفواجع ونوائب تذر القلوب لوائب سُنَّةُ الله في الخلق ماضية وحكمةٌ منه في البرايا قاضية ولنبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ولنا في إمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم خور قدوة وعزاء والناس في صروف المحن صنفان من أناخ ركابه في جنب الله واستكفاه وتوكل عليه ورجاه ومن يتوكل على الله فهو حسبه والصنف الثاني من إذا ضافته رزية جزع وتسخط وفي أودية اليأس اضطرب وتخبط وظن بالله الظنون واستصرخ ريب المنون من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ فقضاؤه سبحانه نافذ صائر وحكمه في البرية سائر لا رد لما قدره ولا معقب لما أبرمه ودبره وما ينس المؤمن من فوادح وضراء ومحن وبأساء فهو لفريق كفارة وإمهال وتذكير بالرغب والرهب والابتهال ولآخرين مرقات لدرجات الكمال فلا يضجرن المؤمن البصير إن عراه خطب عسير فأثبت الناس عند الصروف وأعظمهم صبرا أفضلهم عند الله منزلة وقدر وما يبتل الله عبده إلا ليطهره من الذنوب أو ليعظم له أجرا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وجلت حكمة الله عن الإعنات والتعذيب بل هي لإجتباء والرحمة والتهذيب فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فدون الشهد لا بد من إبر النحل ودون الرطب سلاء النخل ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض إخوة العقيدة والمؤمن راسخ الإيمان يوقن أن الشدائد لا محالة إلى تقشع وانقضاء متى فزع إلى من بيده تصاريف القضاء فكأي من مكروب وفاه الفرج في طرفة عين وتضوع منه السرور دون عناءٍ وأين إذا اجتملت إذا اجتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب أتاك على قنوط منك أمرٌ يمنُّ به اللطيف المستجيب معشر المسلمين وما يكون من المحن في الأفراد والذغات يصيب أيضًا الأمم والمجتمعات وها هو واقعنا الراهن خير شاهد عيان وأصدقوا منبئ وبرهان فكم من أمم وانية عزت بعد همود ونهضت بعد خمود وسادت بعد جحود وكم من أقوام بطروا معيشتهم تحطموا في الوجود وشيعتهم الدعوات الساخطات إلى الأرناس واللحود جزاء وفاق لما كان منهم من العناد والكنود والإفساد الذي طبق شره السؤول والنجود واشباههم بكى الله جباهم تناسوا تناسوا في عتوهم قوة الله التي لا تردها الحصون وسطوته التي لا تحون دو التي لا تحول دونها الوجود وجبروته الذي لا يعزب عنه الانسراب والكمون ان كان طاغيه الشام ويكون وإن كان في عقر القلاع الحصينة المشيدة وخلف المتارس الشديدة فالله المنتقم طليبه والديان الجبار حسيبه جزاء بغيه وطغيانه وتمرده وعدوانه فاللهم دمر أهل الظلم والطغيان والعناد اللهم دمر أهل الظلم والطغيان والعناد كما دمرت قوم نوح وعاد وثمودا وفرعون بالأوتاد أتوا داسوا أقداس الجدود تعنُّةً ومساجد التقوى تعان وتزدر ودم الثُكالى واليتامى مُهرَقٌ يجري على أشلائهم متحدِّرا وإزاء تلك العرائم القواصم والوئلات الحواطم تتوهج في الأفئدة أقباس الغضب والحمية وتتردد في نفوسنا الكلمة لوعات الفجيعة الدموية حيال أولئك الجلاوزة العتاه والجعاظرة القساه الذين تأججت في عيونهم جذة التدمير والتنكيل وسودت في قلوبهم جمار الإبادة والتقتيل رعونة تجاوزت النظير وصفاقة فاقة المثيل مما يتطلب وعلى الفور وقف العنف وإراقة الدماء ويؤذن بكارثة إنسانيةٍ لن ينسها التاريخ المعاصر وإن دماءً أهدرت سوف يصطلي بموارها الطغيان والمارد النكر فإن يجري في الأعماق تيار ثأرها فقد ضاقت الأرواح وامتلأ الصدر أيها المسلمون أيها المسلمون وفي كتاب ربنا أعظم العبر والدروس والعظاة التي تثبت النفوس نفوس الأعزة القلة والأبطال الأجلة الذين يقارعون الضغاء في دمشق الصامدة وحلب الشهباء وحمص الصابرة وإدلب وحمات الباسلة ودرعى وباب عمر وسواها من تلك الربوع الشامخة فدمشق دمع لا يكفكف وآهات لا تخفف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 فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا يا أولي الأبصار كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله الله أكبر الله أكبر إنه النصر المبين المؤزر فالله الله في الصبر والثبات فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا واصبروا إن الله مع الصابرين إخوة الإسلام وإن المقاصد العظيمة والغايات السامية النبيلة لإخواننا في سورية المضمخة بنور العقيدة لتتهاوى حيالها شم المتارس والمعاقل ويؤازرها كل غيور عاقل ولا يصادمها إلا فدمٌ أعيا من باقل كيف وشعارهم الله أكبر ولن نركع إلا لله ولينصرن الله من ينصره إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ونعم الشعار وثغرهم دار الشام ونعم الدار أولئك الذين يستجمعون أخلاق النصر وأسبابه ويم الله هم المنتصرون. والذين يستلئمون بأخلاق الهزيمة هم المنهزمون يا رجال الإسلام حبوا وكونوا دائما للبغاة بالمرصاد لا يرد الحقوق إلا إباءٌ يصطلي من أواره كل عادي أمة النصر والأمجاد أمة النصر والأمجاد وإننا لنتفاعل بإذن الله بانبلاج صبح النصر المبين في كل مكان على الاضطراب والاكام لاخواننا في بلاد الشام الابيه هاتفي نصرا صبرا, صبرا. فانما العسر يسرى انما العسر يسرى ومع اليسر نصر وطوبى لكم طوبى وستبرق بين bayarigikum بوعد الله بواريق الفجر وتباشير النصر وسيسطر التاريخ بمداد البدولة ملحمة العزة والفخر فالبغي مهما زمجر فإلى تتبير وزوال ومهما دمدم فإلى غبور ودوال يا رب حمص مزقت أوصالها والستر يهتك في ربوع الشام فاجعل العيون المؤمنين قريرة فاجعل العيون المؤمنين قريرة بدمشق ترفع راية الإسلام ألا بحبل الله فاستعصنوا وبالعزيز القدير استنصروا تنصروا وتستبصروا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزل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 الحمد لله العزيز الديان ناصر المستضعفين من أهل الإيمان وقاصم جبابرة البطش والطغيان وإن طال الأوان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله نهى العالمين عن البغي والعدوان وصد الماردين بالحجة والسنان صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين سادات الزمان وصحبه الأولى كانوا من الليل القوام والرهبان ومن النهار الدعاة والفرسان والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقواه والتهنكم بشائر النصر بإذن الله فالظلم مرتعه وخيم والظالم منبوذ لئيم ومصرعه لا محالة وشيك ذميم واستيقنوا رحمكم الله أن النصر مع الثبات والاستبار والظفر قرين الاعتصام بالواحد القهار إخوة الإيمان وهذه المرحلة الحرجة في مسار أمتنا مطية الثلول لمزيد التمال المستذئب من قبل المتربصين المكرة والشانئين الغدرة وهذا التمحيص شطر الاجتباء والتخليص هو المسبار الكاشف لمقدار ثبات الامه وتلحمها واتحادها وتراحمها ومن المثل والعب والعبر ومن المثل والعبر التي تزجى وتساق ما اصاب المسلمين يوم أحد من البلاء ورغم ورغم ذلك ظهر دين الله وعز ورغم ذلك ظهر دين الله وعز وانتشر وبز وتلك المثل والقيم هي الترياق الشافي والبلسم الوافي للحقائق المشرقة التي تسير على نورها وهداها الفلول المسلمة في أرض الشام وفلسطين ضد الصهاينة اللئام وملء قلوبهم وقلوبنا النصر للإسلام والفوز للإسلام والمجد للإسلام بإذن الله الملك العلام وإن تكالب عليهم ضئو الإرهاب والإجرام فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين فإيماننا بالنصر رغم عتوكم إيماننا بإلهنا القادر الفردي متى صدقت منا النوايا وأخلصت فنحن مع النصر المبين على وعدي وبعد معاشر الأحبة فلكم تقتضينا أخوتنا القعساء وأقيدتنا الشماء مؤازرة أهالينا في سورية الفيحاء وفلسطين الإباء ليحقق الأمن والانتصار وحقنا الدماء والاستقرار ولو تجرعنا لأجل ذلك كؤوس الصبر المرار وأن نصطبر على ما أصابنا وأن لا نشكو إلا إلى الله أو صابنا فسود النوائب لطالما أسفرت عن نيل الأمان والرعائب والخطب الجلل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 هذا وصل وسلم رحمكم الله على سيد الأنام وقدوة أهل الإسلام الصابر على المحن بتوكلٍ على الله واستعصام فقد أمركم بذلك المولى في كتابه عزيز النظام فقال تعالى قولا كريماً بديع الإحكام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وفي جامع الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قلت أجعل لك صلاتي كلها قال صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك ومحبة الهادي الصلاة عليه من ثغر. ومن قلب دعاء حاضرا صلى عليك الله في قرآنه والمؤمنون أماجدا وأكابرا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على الرحمة المهدى نبينا محمد بن عبد الله ورض الله عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعننا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ودمر اعداد الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في أوطاننا اللهم امنا في أوطاننا اللهم امنا في دورنا واصلح امتنا وولاه امورنا وايد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى الله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 اللهم انصرهم في سوريا اللهم انصر اخواننا في بلاد الشام اللهم انصر اخواننا في بلاد الشام اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم وصن اللهم اشف مرباهم وعاف جرحاهم وفك اسرهم اللهم عاف مبتلاهم اللهم تقبل موتاهم في الشهداء يا سميع الدعاء اللهم عليك بطاغيه الشام ومن ومن اللهم عليك بطاغيه الشام ومن ما لاوه يا ذا الجلال والاكرام اللهم عليك بالصهاينه المعتدين فإنهم لا يعجزونك اللهم انقذ المسجد الاقصى من براثن اليهود المعتدين والصهاينه المجرمين يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر اللهم منصر المسلمين في كل مكان على عدوهم وعدوك يا ذا الجلال والاكرام اللهم إنهم مظلومون فانصرهم اللهم انهم مظلومون فانصرهم اللهم انهم مظلومون فانصرهم يا مجيب دعوة المضطرين يا كاشف السوء يا ناصر المستضعفين يا منجي المؤمنين نضرأ بك اللهم في نحور اعدائهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم عليك بأعدائهم واخذهم أخذا عزيز مقتدر إله هذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم ارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الله لا اله إلا انت أنت الهني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم انا خلق من خلقك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 الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين